باب التجويد والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القران اثم لانه به الاله انزل وهكذا منه الينا وصل وهو ايضا حلياه التلاوه وزينه الاداء والقراءه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 إلا رياضة تمرئ بفكه.